نَبِتَ لِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا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 طعام على حب مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء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 مَن وَمُلْكٌ كَبِيرٌ عَالِيٌ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقُ وَحُلُّ أَسَاوِرُ مِنْ فضة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 ويذرون وراءهم يوما فقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا لهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن